محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم أما كنا في تدريب الراوي في الكلام على مبحث الصح الأسانيد او تعدّيناه نعم تفضل الحمد لله والسلام على رسول الله الله عليه ذكر الحاكم في المدخل أن الصحيح عشرة أقسام وسيأتي نقلها عنه وذكر منها في القسم الأول الذي هو الدرجة الأولى واختيار الشيخين أن يرويه الصحابي المشهور بالرواية وله راويان ثقتان إلى آخر كلامه الآتي عنه ثم قال والأحاديث المروية بهذه الشريطه لا يبلغ عددها عشرة آلاف حديث نعم الحاكم رحمه الله في كتابه المدخل إلى الإكليل تكلم عن أقسام الصحيح وذكر أقسام الصحيح وعدها عشرة أقسام وذكر من هذه الأقسام مختاره الشيخان وهو القسم الأول بأن يرويه الصحابي المشهور بالرواية وله راويان ثقتان إلى آخر كلامه أما أن يقول أن هذا هو اختيار الشيخين في كل ما أخرجاه في الصحيح فليس بصحيح ليس بصحيح لماذا؟ لأن البخارية ومسلما اخرج بجماعة من الصحابة من غير المشهورين من غير المشهورين وقد يقول قائل هذه الصحابة فيهم المشهور وفيهم غير المشهور الجواب نعم فيهم المشهور الذي أجمعت الأمة على صحبته والذي استفاضت شهرته وأنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كالخلفاء وكالعشر المبشرين بالجنة إلى غير ذلك وفيهم غير مشهور والقيد والتقييد هنا بقول أن يرويه الصحابي المشهور بالرواية إذن هناك صحابة غير مشهورين بالرواية غير مكثرين ومعروفين بالرواية فهل شرط البخاري والمسلم أن يخرج في الصحيح ما كان عن صحابي مشهور قد روى عنه ثقة الجواب ليس شرطا نعم أخرج لمن هذا حاله لكن لم يشترط الا يخرج إلا عن هذا النحو لكونهما قد أخرج عن جمع من الصحابة بدون أن يتقيد بهذا الشرط فهناك من الصحابة من روى عنهم الواحد من روى عنه الواحد صحابي روى عنه واحد ثقة وهنا يشترط أن يكون برواية ثقتين إذن فهذا الكلام وهذا الاحتراز متعقب عليه لأننا كما قلنا في الصحيحين بعض الروايات عن صحابة لم يتوفر فيهم هذا الشرط قال والأحاديث المروية إلى آخر كلامه نعم ثم قال والأحاديث المروية بهذه الشريطه لا يبلغ عددها عشرة آلاف حديث انتهى وحينئذ يعرف من هذا الجواب عن قول ابن الاخرم وكانه أراد لم يفتهما من أصح الصحيح الذي هو الدرجة الأولى وبهذا الشرط إلا القليل والأمر كذلك الأمر كما قلنا أن هذا القول متعقب على ابن الأخرى فيه لأنه قد فات في الصحيحين الإخراج لكثير من الاحاديث الصحيحة ولا يلزم بذلك البخاري ولا يلزم بذلك مسلم لكونهما لم يشترط أن يخرج كل الصحيح ولم يصنع ذلك ولذلك فالاعتناء بتفسير قول من الآخرة مر الكلام عليه ولا حاجة إلى إطالة الكلام فيه قال الثاني لم يدخل المصنف سنن ابن ماجه في الأصول وقد اشتهر في عصر المصنف وبعده جعل الأصول ستة بإدخاله فيها قيل وأول من ضمه إليها ابن طاهر المقدسي وتابعه اصحاب الاطراف والرجال والناس وقال المزي كل من فرض به عن الخمسه فهو ضعيف كل من فرد به عن نعم منفرد كل من فرد به عن الخمسه فهو ضعيف قال الحسيني يعني من الاحاديث وتعقبه شيخ الاسلام بانه فرض بأحاديث كثيرة وهي صحيحة قال فالأولى حمله على الرجال نعم الآن نتكلم عن سنن ابن ماجه ومعلوم أن سنن ابن ماجه لا تدخل في الأصول عند أن نتكلم عن الكتب الخمسة فإننا يقصد بذلك العلماء يعنون البخارية ومسلماً وأبا داود والنسائي والترمذي هناك من أضاف إلى هذه الأصول سنن ابن ماجه سنن ابن ماجه وهناك من اعترض على إدخال السنن وقال لأن ابن ماجه رحمه الله تعالى يدخل في كتابه وأدخل في كتابه كثير من الرواية عن الضعفاء اتفضل أي سلامات الله أبشر إن شاء الله إن شاء بقى معك الله يكرمك يا شباب ف القول بأن ابن ماجه يدخل مع الأصول فتكون بذلك ستة هناك من اعترض على ذلك لأن ابن ماجه رحمه الله انفرد أو منفرد به عن هذه الكتب يكون ضعيفا وحدث خلاف بين أهل العلم في توجيه هذا الضعف قال المزي كل من فرد به عن الخمسة فهو ضعيف هل الضعف هنا في الأسانيد في الأحاديث أو الضعف هنا في الرجال هذا محتمل الحسين قال يعني في الأحاديث حسين قال يعني في الأحاديث إن حملناه على هذا الوجه فقول المزي متعقب عليه كذلك لماذا؟ تعقبه شيخ الإسلام بن حجر فقال بأنه انفرد بأحاديث كثيرة صحيحه إذن لما أطلق ذلك المزي ان كل من فرد به ابن ماجه من الأحاديث دون الخمسه فهو ضعيف بوقوفك على حديث واحد من مفردات ابن ماجه فإنك تخرم هذه القاعدة وتقيد هذا الإطلاق أو ترد هذا الإطلاق الحافظ ذكر أن هناك من الأحاديث التي انفرد بها ابن ماجه وهي احاديث صحيحه اذا بقي الاحتمال الثاني وانه يعني بذلك الرجال على خلاف ما قال الحسين حتى وان حملناه ووجهنا على هذا التوجيه فايضا يعترض على المزي بذلك لماذا يعترض على المزي بذلك لان الحافظ بن حجر كما مر, مر معنا في التقريب وسيأتي في التهذيب ايضا الحافظ ابن حجر ذكر رواة قد انفرد ابن ماجة بتوثيقهم بتوثيقهم واعتمد الحافظ توثيقهم في التقريب انفرد بالاخراج لهم نعم واعتمد التوثيق أو قال بتوثيقهم في التقريب وهناك من وثقهم وهناك من وثقهم وابن ماج قد انفرد بإخراج حديثهم دون الكتب الخمسة فلم يخرج أحد منهم لهذا الراوي إذا هذا الإطلاق من المزي سواء حملناه على الحديث أو حملناه على الرجال فلا يسلم للمزي بذلك ولذلك البعض يعود ذلك قاعده يعني وهذا غير صحيح هذا غير صحيح زيك اشي فين أخونا اخونا انت شكلكوا كيف تتبادل مسافر فاذا سفر جئت واذا جاء سفرت يعني بتطبقوا سنة السنه عمريه ما شاء الله نعم الثالث قال الثالث أن النسائي الذي هو أحد الكتب الستة أو الخمسة هي الصغرة دون الكبرى يعني واحد الكتب الستة أو الخمسة باعتبار أن الأبن ماجا يدخل فواحد الكتب الستة بخروج ابن ماجا فأحد الكتب الخمسة يعني على هذين اعتبارين نعم قال صرح بذلك التاج بن السبكي قال وهي التي يخرجون عليها الاطراف والرجال وان كان شيخه المزي يضم اليها الكبرى وصرح ابن الملاطف شيخ المزي شيخ شيخه يعني هنا النسائي عندكم يا اخوان يا عندكم يعني النسائي ها وماذا قال اقرا كذا اقرا الكلام على اساس مش السياق على اساس تعرف شيخ من هم هم المزي شيخ من نساء نعم اذا النسائي رحمه الله مصنف الكتاب واضح المزي يكون شيخ للنسائي يقال الكلام لمصطفى شيخ التاج أين المزي من النساء بينهما يعني مفاوز تنقطع دون عناق الإبل نعم. واضح بس الذي ما يقرأ السياق وغفل في أثناء القراءه لا شك مش عارف شكمي وصرح ابن الملق بانها الكبرى وفيها نظر ورايت بخط الحافظ الحافظ ابي الفضل العرقي أن النسائي لما صنف الكبرى اهداها لامير الرمله فقال له كل ما فيها صحيح فقال له كل ما فيها صحيح فقال لا فقال ميز للصحيح من غيره فصنف له الصغرى نعم الآن بالنسبه سنن النساء وسنن النساء قال هي الصغرى دون الكبرى فيؤخذ من ذلك فائده أنه عند الإطلاق إذا أطلق سنن النساء فإنهم يريدون بذلك الصغرى أو ما يسمى بالمجتبى، وإذا أراد المتكلم التقييد وأراد الكبرى فانه يقيد أخرجه النسائي في الكبرى إذا عند الإطلاق عند أن تقول أخرجه النسائي أو رواه النسائي في سننه فالمعني بذلك والمقصود بذلك السنن الصغرى. قال ورأيت بخط الحافظ بالفضل الفضل العراقي أن النسائية لما صنف القبرى أهداها الأمير الرملة أهداها الأمير هذه المنطقة فقال له أكل ما فيها صحيح قال لا فقال إذا تميز لي الصحيح من غيره فصنف المجتبى أو ما يقال المجتنى وهي السنن الصغرى هذه قصة مشهورة وإن كان هناك من العلماء النقاد مثل الذهب رحمه الله لا يسلم بهذه الرواية وبهذه القصة ويرى أن الذي اختصر السنن الكبرى وانتقاها هو ابن السني ابن السني ولم يأخذ بهذا السياق على القول بصحة ذلك وأن النسائية قام فميز السنن الصغرى وانتقاها وانتخبا من الكبرى وسماها المجتبى فهذا الكتاب هو أصح من السنن الكبرى من السنن الكبرى المجتبى أقل السنن حديثا ضعيفا وفيه يعني ايضا كلام لأهل العلم في تقديم سنن النسائي على بقية السنن حتى على سنن أبي داود حتى على سنن أبي داود ذلك لأن النسائي انتخب كتاب السنن الصوره من الكبرى فكانت أقل في الأحاديث الضعيفة ولما عرف عن النسائي من شدة احتياطه وتوقيه وتحريه وشدته في الرجال ولذلك يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله كم من رجل أخرج له أبو داود والترمذي تجنب النسائي أن يخرج له في سننه بل تجنب النسائي إخراج حديث جماعة ممن أخرج لهم الشيخان في صحيحيهما فكون أن الحافظ ينص على ذلك أن النسائية متحرم في الرجال وأخرج وترك الإخراج لرجال أخرج لهم أبو داود بل لرجال أخرج لهم البخاري ومسلم في صحيحيهما هذا دليل على شدة التحري بل الحافظ أحمد ابن نصر وهو شيخ من شيوخ الدار قطني إمام العلل كان يقول من يصبر على ما صبر عليه النسائي كان عنده حديث ابن لهيعة النسائي كان عنده حديث ابن لهيعة ترجم ترجم فما حدث عنه بشيء فما حدث عنه بشيء أي بعد أن علم ما وقع فيه ابن لهيعة من اضطراب واختلاط وكان عنده الحديث قد جمع حديث ابن لهيعة فإنه ضرب على حديث ابن لهيعة كله ضرب على الحديث كله وهذا دليل على شدة ورع وعلى مزيد تحر وأيضا جعل ابن حجر أنه قال وكان عنده عاليا من عن قتيبة ولم يحدث به لا في السنن ولا في غيرها ولا في غيرها بل يعني زاد البعض وراء أن شرط النساء آكد من شرط الإمام مسلم بل من شرط الشيخين ورأى أن هذا في شيء من يعني المغالاة لكن نعم يحتمل يصح أن نقول أن شرط أقوى من أصحاب السنن، ومن أبي داود، ومن أبي داود، ويعني كثير من الاحاديث يعلق ويعقب النساء على رجالها، ويتكلم في رجالها، ولذلك يعني من آل عمن عم يقدم، من يقدم النساء على أبي داود، وإن كان البعض يقدم بالنسبة في التخريج ل. لترتيبه من حيث تاريخ الوفاة يقدم سنن أبي داود على سنن النسائي نعم قال وجملة ما في صحيح البخاري قال المصنف في شرحه من الأحاديث المسندة سبعة آلاف حديث ومئتان وخمسة وسبعون حديثا بالمقرره وبحذف المقرره أربعة آلاف. قال العراقي هذا مسلم في رواية الفروبري، وأما رواية حماد بن شاكر فهي دون رواية الفروبري بمئتي حديث، ورواية إبراهيم بن معقل دونها بثلاث مئة. تعمل يعني؟ طيب في ناس كيف بعندك قال شيخ الإسلام الاسلام وهذا قالوه تقليدا للحموي حموي حموي حموي حموي وحمويه احمد بن حمويه نعم فانه كتب البخاري فإنه كتب البخاري عنه وعد النباب منه ثم جاء فإن فانه كتب البخاري كل السياق هكذا ولا فإنه كتب كتبه ها؟ صحيح ازاي؟ فعندهم نعم كتبه. وعد كل باب منه ثم جمع الجمله وقلده كل من جاء بعده نظرا إلى أنه راوي الكتاب وله به العناية التامة قال ولقد عددتها وحررتها فبلغت بالمكرره سوى المعلقات والمتابعات 6300 6300 قال 7000 كما في ملف السجل و 6300 لا كلها عندكم ماذا 6 خلاص انت ممكن مكتوب هو 7 مكتوب ما تخليك من عندك يا ما تعبش نفسك جيت يعني يعني في نسخة كذا طيب في الحاشية صوبه مثلا سبعة في نسخة سبعة آلاف قال فبلغت بالمكررة سوى المعلقات والمتابعات ستة آلاف وثلاثمائة وسبعة وتسعين حديثا وبدون المكررة ألفين وخمسمائة وثلاثة عشر حديثا وفيه من التعاليق ألف وثلاثمائة وأحد وأربعون وأكثرها مخرج في أصول متونه والذي لم يخرجه مائة وستون وفيه من المعلقات من المتابعات والتنبيه على اختلاف الروايات ثلاثمائة وأربعة وثمانون هكذا وقع في شرح البخاري ونقل عنه ونقل عنه ما يخالف هذا يسيرا قال وهذا خارج عن الموقوفات والمقاطيع قال فائدتان الأولى ساق المصنف هذا الكلام مساق فائدة زائدة يعني النووي رحمه الله نعم. قال شيخ الإسلام وليس ذلك مراد وليس ذلك مراد ابن الصلاح بل هو تتمت قدحه في كلام ابن الأخرم أي أن البخاري قال احفظ مئة ألف حديث صحيح وليس في كتابه إلا هذا القبر وهو بالنسبة إلى المئة ألف يسير يعني يقول الموضوع مش فائدة مش هي جانبية ده أيضا هو ساق هذا الكلام يريد أن يرد به على ابن الاخرم الذي قال ما فاتهما إلا القليل كيف تقول هذا وقد أخرج ما أخرج وهو جزء يسير من مرويهما ومما يحفظه البخاري فقط مائة ألف حديث فلم يخرج البخاري كل ما يحفظ والبخاري لا يحفظ كل السنة إذن فاتهما الكثير نعم. قال ثانية وافق مسلم البخاري على تخريج ما فيه إلا ثلاثمائة حديث ثمانمائة. لا بعيد ثمانمائة وعشرين حديثا. قال وجملة ما في صحيح مسلم بإثقاط المكرر نحو أربعة آلاف هذا مزيد على ابن الصلاح قال العراقي وهو يزيد على المخاري بالمكرر لكثرة طرقه قال وقد رأيت عن أبي الفضل أحمد بن سلمة أنه ثن عشر ألف حديث وقال الميانشي ثمانية آلاف والله أعلم قال ابن حجر وعندي في هذا نظر قال ثم إن الزيادة في الصحيح عليهما تعرف من كتب السنن المعتمده كسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة والدار والحاكم والبيهقي وغيرها منصوصا على صحته فيها ولا يكفي وجوده فيها إلا في كتاب من شرط الاقتصار على الصحيح كابن خزيمة وأصحاب المستخرجات نعم أيضا هذه تعتبر ليست بالفائده الهامشيه ولكن يراد من خلال هذا السياق أيضا بعض المسائل الأولى الاعتراض كذلك على ابن الأخرم في دعواه في قوله أنه لم يفتهما إلا القليل، فيقال بلا قد فات الكثير، فاتوم الكثير، لماذا؟ لأنه إذا ما نظرت في هذه الكتب، وجدت كثيرا من الحادث، ومن الزيادات التي لم يخرجها الشيخان. والأمر الثاني طيب إذا قال قائل، إذا كنتم تقولون أن البخارية ومسلما لم يخرج في كتابيهما كل الصحيح فإن نجد بقية الصحيح يوجد الصحيح في الكتب الأخرى ولذلك قال ثم إن الزيادة في الصحيح يعني الزيادة على ما أخرجه الشيخان توجد في هذه الكتب قال تعرف من كتب السنن المعتمدة كسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة والدار والحاكم والبيهقي وغيرها منصوصا على صحته أي هناك أيضا من ينص على الصحة إما بوصف الكتاب كله بالصحة وإما أنه يعقب على بعض الاحاديث بالصحة إذن لو قال, قال من أين يؤخذ الصحيح الزائد الذي ليس في الصحيحين تقول اولا يؤخذ من المستخرجات المستخرجات على الصحيح مثل مستخرج الإسماعيلي مستخرج أبي عوانة مستخرج أبي نعيم مستخرج الطوسي على التري وهكذا مثل المستخرجات على الصحيحين عامة على الصحيحين كذلك يؤخذ الصحيح الزائد ممن اشترط الصحة كابن حبان وابن خزيمه والحاكم اشترط الصحه والشيخ الاسلام تيميه رحمه الله في بعض الاحيان في الفتاوى يقول واخرجه الحاكم في صحيحه هكذا يقول اخرجه الحاكم في صحيحه ولكن لا شك ولا ريب كما تعلمون ان هؤلاء وين اشترطوا الصحه فلم يوفوا لم يوفوا بهذا الشرط كذلك يُخذ من السنن الصحيح الزائد يُخذ من السنن التي تبوب على الأبواب الفقهيّة ومعلوم أن السنن من حديثها من الحادث المنتقى حديث المنتقى أيضاً يُخذ الصحيح الزائد من كتب أخرى مثل السنن مبوّب كذلك على الأبواب مثل بارك الله فيكم المنتقى لابن الجارود مثل السنن البيهاقي مثل أيضا يؤخذ من المسانيد من المعاجم من الأجزاء الحديثية كل هذه مصادر كل هذه مصادر يجد الباحث فيها أحاديث صحيحة تكون زائدة على ما في الصحيحين. قال العراقي وكذا لو نص على صحته احد منهم ونقل عنه ذلك باسناد صحيح ونقل, ونقل, ونقل, وكذا لو نص طيب ونقل عنه ذلك باسناد صحيح كما في سؤالات احمد بن حنبل وسؤالات ابن معين وغيرهما قال وإنما أهمله ابن الصلاح بناء على اختياره أنه ليس لأحد أن يصحح في هذه الأعصار فلا يكفي وجود التصحيح باسناد صحيح كما لا يكفي وجود أصل الحديث باسناد صحيح <تصحيح> نعم قال وإنما أهمله يعني هو يقول العراقي كذلك لو نص. او نص على او نص على صحة أحد منهم ونقل عنه ذلك أحد منهم يعني كالإمام أحمد كابي داود كالنسائي صحح حديثا وإن لم يخرجه في كتابه الذي صنفه في السنن أو الصحيح فإن ذلك من الصحيح الزائد المقبول و. قال كما في سؤالات أحمد بن حنبل يعني أحمد يسأل عن حديث فيقول حديث صحيح يقول صحيح ابن معين يسأل عن حديث كما في السؤالات أو يسأل عن راوي ثم يسأل ما حال حديثه فيقول حديث فلاني هذا صحيح قال وهذا كلام جيد لكن طيب لماذا ما اعتبره ابن الصلاح ابن الصلاح لم يلتزم مثلا أن يذكر كل ما يوجد فيه الصيح الزائد لكن لأن هناك أيضاً مشكلة عند ابن الصلاح وهي أنه له اجتهاد وله اختيار معين في قضية التصحيح قال وإنما أهمله ابن الصلاح بناء على اختياره يعني اجتهاد عنده أنه ليس لأحد أن يصحح في هذه الأعصار فلا يكفي وجود التصحيح بإسناد صحيح، كما لا يكفي وجود أصل الحديث بإسناد صحيح. ما معنى هذا؟ لا يكفي وجود التصحيح بإسناد صحيح يعني لو أن أحمد صحح الحديث ونقل إلينا هذا التصحيح بالإسناد الصحيح فإن هذا لا يكفي. فإن هذا لا يكفي. كما أن الحديث المروي بالاسناد الصحيح الحديث المروي بالاسناد الصحيح لا نكتفي نحن بتصحيحه لمجرد هذا الاسناد. طيب كيف نحكم بصحته إذا سبقنا إذا صححه أحد المتقدمين إذا صححه أحد المتقدمين. هذه المسألة فيها خلاف يعني خلاف كيف في الاعتراض على ابن الصلاح منهم من راى ان ابن الصلاح يريد هنا فقط الأجزاء الحديثية التي وصلت إلينا وأسانيدها نازلة نحن إذا جئنا للنظر في هذه الأسانيد فإنما بيننا وبين المصنف جماعة من الرجال من غير المشهورين المعروفين فمثل هؤلاء مثل هؤلاء كيف نحكم على الحديث بالصحة الله أنت بتدلعهم كده يا شيخ ها, ها؟ بحرقكم أنا أعرف أنا هم بياخذوا شيء بس محرجين يعني ما يعني <تصفيق> كرمك الله يا شيخ. <تصفيق> فرفض أهل العلم هذا القول من ابن الصلاح، وقالوا أنت الآن تعتمد على تصحيح المتقدمين، على تصحيح المتقدمين هذا شيء لا بأس به، لكن لماذا لا يؤخذ بتصحيح المعتبرين كذلك من المعاصرين المعتبرين من المعاصرين قال لأنه لم يسبق ولا ندري ولا يكتفى بمجرد النظر في ظاهر الإسناد لأن العلل الموجودة قد تخفى على هذا النظر بخلاف المتقدمين فلقرب عصرهم من النبي صلى الله عليه وسلم ولقصر الأسانيد ولدقتهم ومعرفتهم فإن بالعلل فإنهم يستطيعون إن كان الحديث معلن أن يظهروا علته ونص كلام ابن الصلاح حتى يتضح لنا كلامه قال إذا وجدنا فيما نروي من اجزاء الحديث وغيرها حديثا صحيح الاسناد ولم نجد في أحد الصحيحين ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات ائمه الحديث المعتمد المشهورة يعني اما ان يكون حديث في الكتب المصرح بتصحيحها أو أن نجد الحديث وقد صححه إمام مشهور في كتاب من الكتب المعتمدة المشهورة فإننا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته فقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد لأنه ما من إسناد من ذلك إلا ونجد في رجاله من اعتمد في روايته على ما في كتابه عريا عما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والاتقان، فآل الأمر إذن في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمد المشهورة التي يؤمن فيها لشهرتها من التغيير والتحريف وصار معظم المقصود بما يتداول يتداول من أسانيد خارجا من ذلك ابقاء سلسلة الاسناد التي خصت بها هذه الأمة زادها الله شرفا هنا يقال الآن لو فرضنا أن كتابا من الكتب المشهورة وقفنا على تصحيح للإمام أحمد في الكتاب هذا المشهور وهذا مروي بالاسناد فإننا لن نعتمد كذلك هذا التصحيح إلا بعد النظر في هذا في هذا الاسناد وإذا كان النظر لا يتأتى للمعاصرين فكيف إذن سنعتبر بمقالة هذا الإمام بالتصحيح كيف ولو أنه الآن قال نعتمد تصحيح الائمه في الكتب فخلاص هذه كتب وصلت إلينا لكن إذا كان من الكتب المشهورة وليست المعتنية بتصحيح الأحاديث وفيها تصحيح لامام وهذه المقاله التي وردت عنه لا تكون إلا بالإسناد عنه فهل سنعتمد تلك المقالة بالتصحيح أو لا بد أن ننظر في الإسناد الذي رويت به تلك المقالة سننظر اذا بعد هذا النظر إن كانت صحيحه قبلت طيب على قاعدة ابن الصلاح أن التصحيح للمعاصرين ليس جائزا ولا يجيز للمعاصرين إذن كيف سنعتبر بمقالة هذا الإمام على كل منهم من قال أن ابن الصلاح لا يقصد الكتب المشهورة الكتب المشهورة مشهورة ويعتمد عليها وللمصححين كذلك أن ينظروا لأن هذه الكتب ثبتت عن أصحابها ولك أن تنظر في تلك الأسانيد لأن تلك الأسانيد رواتها متكلم عليهم جاءت أسانيد تدعمها أما الكلام في الأجزاء المتأخرة لكن الصحيحة نبي يتكلم في قضية التصعير والتضعيف ككل لما ننظر في كلام الأئمة هل قبلوا عبارة ابن الصلاح أم لم يقبلوها فتجد أن الإمام النووي رحمه الله ما قبل ذلك فقال من راى في هذه الأزمان حديثا صحيح الإسناد في كتاب أو جزء لم ينص على صحته حافظ معتمد قال ابن الصلاح لا يحكم بصحته لضعف أهل هذه الأزمان قال والأظهر عندي جوازه لمن تمكن وقويت معرفته إذن الإمام النووي يرى جواز النظر والتصحيح لمن تمكن وقويت معرفته الحافظ العراقي قال وما رجحه النووي والذي عليه عمل أهل الحديث فقد صحح جماعة من المتأخرين أحاديث لم نجد لمن تقدمهم فيها تصحيحا هذا كلام العراقي الحافظ ابن حجر رحمه الله قال في تأويل وتفسير كلام الصلاح قال معنى أن الاعتماد على ما نص السابقون من التصحيح والتحسين يلزم منه تصحيح ما ليس بصحيح لأن كثيرا من الأحاديث التي صححها المتقدمون اطلع غيره من الأهمة فيها على علل تحطها عن رتبة الصحيح ولا سيما من كان يرى التفريق بين الصحيح والحسن كابن خزيمه وابن حبان وللحاذق الناقد بعدهما الترجيح بين كلاميهما بميزان العدل طيب لو اختلفوا يعني يقال ابن الصلاح انت تعمل بماذا اعمل بكلام المتقدمين طيب المتقدمون يعمل بكلامهم إذا اذا اجتمعوا لكن إذا اختلفوا هؤلاء يضعفون قسم يضعف وقسم يصحح فعند ذلك لابد من ماذا من ترجيح فاذا اجزت الترجيح فانه يجوز الاصل كذلك وهو التصحيح قال وليد حاذق الناقد بعدا الترجيح بين كلاميهما بميزان العدل والعمل بما يقتضيه الانصاف ويعود الحال إلى النظر والتفتيش الذي يحاول المصنف سد بابه وكلامه يعني ابن الصلاح يقتضي الحكم بصحة ما نقل من العمة المتقدمين فيما حكموا بصحته في كتبهم المعتمدة المشهورة والطريق التي وصل بها إلينا كلامهم على الحديث بالصحة أو غيرها هي الطريق ذاتها التي وصلت بها إلينا حديثهم، فإن أفاد الإسناد صحة المقال عنهم فليفد أيضا الصحة بأنهم حدثوا بذلك الحديث ويبقى النظر منصبا على الرجال الذين فوقهم وأكثرهم رجال الصحيح إذن ما ذاب إليه ابن الصلاح في سد باب التصحيح أو التضعيف للمتأخرين ما قبله العلماء ورأوا أن ذلك فيه يعني تحكم لا دليل عليه وإنما يجوز ذلك للمتاهلين حتى وإن كان من الأسانيد المروية في الأجزاء الحديثية فللمتاخر كذلك أن ينظر وفق الضوابط والشروط والقواعد التي ذكرها العلماء نعم هو يعترف به ولا ما هو الالزام طبعا انت وجدت هذا التصحيح في اي كتاب في كتاب, كتاب كذا طيب مروي بماذا بالاسناد طب, لم طب, طب لازم مروي بالإسناد. لا يعني وإن كما هذا الكتاب جاء بالأسانيد كذلك؟ لو لم يأتي يعني الكتاب أصل. نفسه لكن كيف وصل إلينا؟ كيف وصل الينا الكتاب؟ ليس من مسموعات فلان عن فلان عن فلان بالأسانيد؟ يعترف الحديثيه يعترف لا لكن التصحيح فيها لا <تصحيح> المقدمة طيب هذا تناقض تمام هذا تناقض والا يعني كيف فهم هذا النووي والعراقي وابن الصلاح واضح وعفوا وابن حجر طبعا هذا كلام واضح نعم ولو اعتمد حافظ ابو عبد الله الحاكم في المستدرك بضبط الزائد عليهما مما مما هو على شرطهما او شرط احدهما أو صحيح وإن لم يوجد شرط أحدهما معبراً عن الأول بقوله هذا حديث صحيح على شرط الشيخين أو على شرط البخاري أو مسلم وعن الثاني بقوله هذا حديث صحيح الاسناد وربما أورد فيه ما هو في الصحيحين أو أحدهما سهوا وربما أورد فيه ما لم يصح عنده منبها على ذلك هو طبعا ربما أورد فيه ما لم يصح عنده منبها على ذلك هذا ليس كثيرا يعني مرة ينبه ومرات لا ينبه ومرات لا ينبه نعم قال وهو متساهل في التصحيح نعم الحاكم أبو عبد الله متساهل في التصحيح والسبب تساهل الحاكم أنه يوثق المجاهيل فتراه يذكر الحديث ويذكر بعض رواته فيقول فلان ابن فلان من ثقات المصريين لم أقف فيه على جرح فعده ثقة عده من الثقات ودليل توثيقه أنه لم يقف على جرح فيه ومعلوم عندكم أن عدم الوقوف على الجرح لا يلزم منه نفي الجرح فضلا عن إثبات التوثيق فضلا عن إثبات التوثيق ولذلك وقع في كثير من الأخطاء في كثير من الأخطاء وقد نبه على ذلك العلماء مثل الحافظ بن حجر والإمام الذهبي في كتابه السير سير أعلام النبلاء وأيضا وقع له أخطاء واغلاط كثيرة بسبب ما وقع فيه من تلفيق فكان على سبيل المثال إذا ما رأى الإسناد رأى رجال الإسناد بأنهم قد أخرج لهم الشيخان فإنه يحكم أن الحديث. على شرط الشيخين أو رجال رجال الشيخين ويكون الواقع ليس كذلك فهو نظر في الاسناد ولأنه من الحفاظ يعلم مثلا أن هشيما قد أخرج له مسلم والبخاري والزهري قد أخرج له البخاري فإذا ما وقف في الاسناد الذي بين يديه فإذا به من روايه هشيم عن الزهري قال وهذا رجال رجال الشيخين وهذا ليس صوابا لأن البخارية لم يخرج لهشيم والزهري بهذا السياق لم يخرج حديثا من روايه هشيم عن الزهري فهو شيم مضاعف, مضاعف في الزهري ولذلك لم يخرج لهشيم عن الزهري أخرج لهشيم على حدة وأخرج للزهري على حدة وما وقع فيه الحاكم من تلفيق يعني بسبب سهو وبسبب غفلة وإلا فهو من الأئمة النقاد الحفاظ العارفين العالمين بالعلل رحمة الله عليه وعلى علمائنا جميعا نعم. قال وهو متساهل في التصحيح قال المصنف في شرح المهذب اتفق الحفاظ على ان تلميذه البيهقي من من, من هنا المصنف يا شيخ تمام من بيتكلم؟ وانا بشيل لمين مش عارف بشير اليك في شرح ماذا المجمور المجموع قال المصنف في شرح المهذب اتفق الحفاظ على ان تلميذه البيهقي اشد تحريا منه لقص الذهبي مستدركه وتعقب كثيرا منه بالضعف والنكارة وجمع جزء فيه وجمع جزء فيه الأحاديث التي فيه وهي موضوعة فذكر نحو مائة حديث وقال أبو سعد الماليني طلعت المستدرك الذي صنفه الحاكم من أوله إلى آخره فلم أرى فيه حديثا على شرطهما. قال الذهبي وهذا اسراف وغلو من المالين وإلا ففيه جملة وافرة على شرطهما وجملة كثيرة على شرط أحدهما لعل مجموع ذلك نحو نصف الكتاب وفيه نحو الربع مما صح سنده وفيه بعض الشيء أو له عله فيه بعض الشيء أو له عله وما بقي هو نحو الربع فهو مناكير وهو و... نحو الربع. الربع وهو نحو الربع آه. وهو نحو الربع, الربع ففي فهو مناكير واهيات وواهيات لا تصح و في بعض ذلك موضوعات قال شيخ الإسلام وإنما وقع للحاكم تساهل الآن تكلم هنا عن مستدرك الحاكم وبيّن ما فيه ما وقع الحاكم فيه من تساهل في مستدركه وأن الذهبي قد لخص كتابه المستدرك وتعقب على كثير من الأحاديث بالضعف وبالنكارة وجمع الذهبي جزء فيه الأحاديث التي حكم عليها بالوضع فذكر نحو مئة حديث وقد ذكر من ذلك حديث قتل علي أو عمر بن ود يعدل عبادة الثقلين وهذا الحديث رواه الحاكم وسكت عليه وقد بين أو قال الذهبي قبح الله رافضيا وضعه قبح الله رافضيا وضعه وأما أبو سعد الماليني فبين أن مستدرك الحاكم لا نستطيع أن نقول بأن كل ما فيه ضعيف أو ليس على شرط الشيخين أو ليس على شرط أحدهما بل فيهما هو على شرط الشيخين وفيه جملة على شرط أحدهما وفيه جملة من الأحاديث التي فيها نكارة وفيها ضعف وفيها من الموضوعات المهم التسليم بصحة المستدرك غير صحيح فلا يسلم بصحته ولا يسلم كذلك بتصحيح الحاكم لما وقع فيه من تساهل وإنما يختخضع أحاديثه للبحث والنظر بحسب القواعد الحديثية نعم هذه قضية أخرى وهي هل اعتنى الذهبي بالاستدراك على الحاكم في كل أحاديثه الجواب الظاهر أن الحاكم الذهبي رحمه الله أراد اختصار الأحكام أراد أن يختصر كلام الحاكم ولم يرد أن يتعقب الحاكم في كل أحاديثه ولذلك نرى أن الإمام الذهبي في تلخيصه لحديث المستدرك تمر هناك احاديث يلخص فيها كلام الحاكم بالتصحيح وكلام الحاكم بالتوثيق وترى أن هؤلاء الرجال قد تكلم عليهم الذهبي في كتابه ميزان الاعتدال أو في سير إعلام النبلاء فقام بجرحهم ونقل جرح العلماء فيهم وهذا امام حافظ يستبعد ان يسهو عن ذلك فلو اراد ان يبين ضعفهم لبينه فكيف سكت يظهر انه اراد ان يلخص كلام الحاكم ولم يرد ان يتعقبه وان يستدرك على كلامه في كل موطن والله اعلم نعم قال شيخ الاسلام إنما وقع للحاكم التساهل لأنه سود الكتاب لينقحه فأعجلته المنية قال وقد وجد في قريب من نصف الجزء الثاني من تجزئة ستة من المستدرك إلى هنا انتهى ابلاء الحاكم قال وما عدا ذلك من الكتاب لا يوجد عنه إلا بطريق الاجازه لا يؤخذ لا <تصفيق> يؤخذ لا يؤخذ عنه إلا بطريق الاجازه فمن أكبر أصحابه وأكثر الناس له ملازمة البيهقي وهو إذا ساق عنه من غير المملي شيئا لا يفكره إلا بالاجازه لا يفكره إلا بالإجازة قال والتساهل في القدر المملي قليل جدا بالنسبة المملأ. والتساهل في القدر المملى قليل جدا بالنسبة إلى ما بعده قال فما صححه ولم نجد فيه لغيره من المعتمدين تصحيحا ولا تضعيفا حكمنا بانه حسن إلا أن تظهر فيه عله توجب ضعفه طيب في تبرير وتعليل ذكر شيخ الحافظ بن حجر قال وقع للحاكم التساول لأنه سود الكتاب لينقحه في المنيه هذا يعني اجتهاد من الحجر واعتذار لكن ليس معنا دليل على هذا الكلام ليس هناك دليل نما قال أنه وقف في قريب نصف الجزء الثاني من تجزئة ستة من المستدرك إلى هنا انتهى املاء الحاكم هذا ليس دليلا ليس دليلا أن الحاكم عجلة المنية قبل أن ينقح الكتاب محتمل لكن الذي يعنينا أن الكتاب في تساهل وأن ما وقع فيه هو من جانب التساهل الذي وقع فيه الإمام الحاكم رحمه الله تعالى ولذلك لا يعتمد على تصحيحه لا يعتمد على تصحيحه قال والتساهل في القدر المملى قليل جدا يعني يرى أن هذا هو الذي نقحه الحاكم وما بعد ذلك ليس أو مليء بالتساهل قال فما صحح ولم نجد فيه لغير من المعتمدين تصريحا ولا تضعيفا حكمنا بأنه حسن إلا أن يظهر فيه علة توجب ضعفه وكما قلنا أنه بد من البحث ومن النظر حسب القواعد الحديثية نعم. قلت لك إلى هناك. قلت لك أن كلامه في المستدرك عند ان يقول فلان من ثقات المصريين لم نقف فيه على جرح هذا دليل على أنه حكم بتوثيقي لكونه لم يقف على جرح فيه نعم.